وَمَسَنَُّذينَ يُفِ قُونَ أَم وََالَهُ مُبتِ غَ أَمَضاتِلهِ وَكَسبتَ مِن أَمفُسِهِب كَمَ كمثل جنة كمثل جنة اتيم بربوة اصابها وابل فاتت وقلها اضيع فئين فان لم يصيبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا الْإِعْصَاءُ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ Radikisen 순u Ke еёi ja siisростad Ishti liitade Mar suskud su رَجَنَ لَكُمْ مِنَ الْأَذَى وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ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 تَلْحِقُ مَنْ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو